Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wailu l-l-mutafifin وَإِذَا كالوهم أَوْ وزنوهم يُخْسِرُونَ أَلَا يظن أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مبعوثون لِيَوْمٍ عَظِيمٍ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 كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 ما كانوا يكسبون، كلا stanie znaleźć się ثم إنهم لصال الجحيم Summa togładu K acces range a the wozu od lubim jak كما علليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إِنَّ الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون انَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا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 فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ ثوب الكفار كفار ما كانوا يفعلون